كَذَالِكَ مَاءَ الَّذِينَ مِنْ قُرْبِهِمْ مِنَ الرَّسُولِ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصَوْ بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ فَمَا انْتَبَأَ مِنْ لَوْمٍ وَذَكِّر فَإِنَّ الذِّكْرَةَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا قَلَقَتِ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِن ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون فويل للمذين كفروا من يومهم الذي يعدون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 يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَشِيرُ الْجِبَالُ شِيرًا تَوَلُّذِي يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ مَدْعًى هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تَكْذِبُونَ